بوك تو اوتي تري ثلاثة وثمانون ثلاثة وثمانون فرفلوتنتيد تري الماضي ثلاثة <تصفيق> الماضي ثلاثة جينغ <تصفيق> يتصل تلفونيا. يتصل تليفونيا يا هو رينجت لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا يا هو رينجت hela tiden لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت fråga يسأل يسأل جو هار فرأغات لقد سألت للتو لقد سألت جو هار ألتيد فرأغات لقد سألت دائماً لقد سألت دائما برتا يحكي يروي يحكي jag har berättat. Jag har berättat hela historien. Lakad hakitu kullal hikaya. Studera. Ya allam. Jag har studerat. لقد ذاكرت Jag har studerat hela kvällen. Arbeta. Jag har arbetat. Läckad arbetat. Jag har arbetat hela Jag har arbetat hela dagen. Läckad arbetat. Jag har arbetat hela dagen. Läckad Jag har ätit. لقد اكلت للتو لقد اكلت جوهار اتهيت اب هلا ماتن لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام